قال اهله قال له حق يرا او رجعانه الى ان يعرف قال لي يا باشا اذا ظروف انني او ظروف انني هذه ساعه واحده انه لي يريد ان لا خلاص لهذا الاعلان هذا الاعلان الى جميع الناس يا تاجر وجد وقال له اعطها فلن يتهدى ففعل هو ظننا راضيا عنه وكان يضحك لنحكم استوه الى هو لا لي عايز يسرقها يا اخونا لا اعطيه ثمنه فلقد كان انه كان تقول أنا مستهب ولكني أستمت لا لأن أطعك وطعهمها إلا لتوقعها غيرك وهو يعرفك مثلا هذا فقاليك إذا تمعينها لك أن تخذ أحد آت التألم تقول إلا كأن أهل متحقون إلا كنت أنا متحق بيها أنا عطاكي عطاكي شوكين أنا من لا أنا له هذا. أنا عطاك عطاك سوكيين هذا عبدا عن الناس إلى الله فسوا فيها مستحب. أكل شخص لطط أعطيه المستحب. يعرف إنه حسن ذا. لا. قطاعها هذا قطاع. لا قطع ولا قطع من لكها. أعطيها؟ شملها. ما اسمها؟ اسمها سليمان سكتين. لا تقول له اسمه لا تقول أسرني.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 انه إِنَّكَ تَحْلِّ مَنَا فأدَّلَ من العربات الظَّبَقَةَ الثَّنَثَينَ ثلاث وذلك يعني الزكاة في عيد النار قوة تعالى قبل إِنَّكِ اللَّهِ أَكْرُمَ تَذَهَمَا والدك وَعَدَكَ أو عَلَّكَ أو أَخَارَكَ عندها الأموال عندهم لا يذكرونها ثم تُخْلِ الزكاةِ اللَّهِ أو تقول لهم انا أَتَدَعْفَعَ عنكم و وقلدنا لزكاه طهرتين عنوانكم الواحد أنه لا يكتب نشوف اذا قلنا ان الزكاه تكون من عين المال الذي وجدت فيه قال وتجب الزكاه بلا علم الا وعلى كل حال اذا كتبت فاخبرك ولكنك انك اهديت لهم هديه هي تروك لزمان في رقابهم الانواع فانت خليتك يده عندما تعتاد تجعل نفسك ترى هؤلاء تقول له لو هي نشاط من العمل لخات من الاخر لان هنادي لا لا تاتي لا في يد لا لو ولا فإذا أردت الجوائز أحملهم أنك تتتضرب حتى تكون كأنك اهديت لهم مالا وابكروك وهو أنك تخليه أنه طبقه وإذا أردت قولهم إلى كبر المصاد لا منهم لا من له فادئ كان له هو عليه لا يعاف عن جيل الاضطر بينه الى هنا من ثقب لا يعاف عن جيل دهور اذا كان نظام 200 عقد المركه او في نظام اكثرها مانع للخير يا كل ذلك ولا وفي طاقة النقص يسعى مزائده على كل حال يعني أتمنى أنه في آل الله إن آل شاء الله خاطر كلها ليس كل بهذه اللي هذا وهذا إذا عقيتم يتشاهد سبعتين شوق ثوانا هل تقضى وهم الله وهم جرى وهم جرى وهم جرى وهم جرى وهم جرى وهم وليس مجرد لله والله ماذا كان الحديث رعيه لكن والذي الأظم أنه النكاء مأهر لأن تجعل الله عزيزي عمل وعلى فدعى للصالح وأنه إجعاء لقبول وأنه يحتاج إلى الزعاء تجعل الله عزيزي عزيزي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 وليكن امر بما تكتبه الجنه عن معيه عيال عمر استاذه عن معيه عمر وندى ينقض من زكاه الله الله العظيم لانه ياتينا ان الله وانه يشفعنا ويقول en dan is het een wakker die een En dan is het een wakker die een wakker is. En dan is het het ويقولوا ما نعوه إذا عزّنا إذا عزّنا مكاتل ثلاثين غالألش ألألش ثلما إذا الألش ألأشتنا ثلاث ورقل صاحبه الرقيق وعلى آية الخنسين التي جمعات يتبعون مكتبه ويقولوا ما روح ما تحيني ثلاثين من مكاتل الملكة طبعا إن شاء الله إنها في الديك وانها فقط تكون اغلا لا تعلم تستحقون هنا لاكثر عاده حاله انهم قرروا هنا ولا ممكن ان نسلمها رجع احلال فرخ لها طلبك الى الذين هم بعد رجل رؤيه طار فندني على ثمنه او في تجاره او بيع وشراء او ايام لا صور بهن انتم النبي او غير ذلك هذا يكون لربط بين الأعمال الظاهرة والخديعة. فيصدق في الخديعة التي هي الأبناء والأولاد يصدق، وأنه ولو إلى قراحيه الله من هو من الله، وأن أعماله باهر فلا يصدق إذا أذى آخر نفوسنا كائنًا، ولا أن إنسانًا كذبًا أن هو. فان يكون الحكم ان يتهاونه شيئا كهديه بسبب تهاونه الياخذين هذا المعلم هل يكون المرتكب كان الثاني يسال عن بعض العلماء ولذا حديث هذا لا يضمن عن الغيوب ولذلك بان بعض العلماء بينما الله ياتي اليهم اهل المال من عند صدقتهم مثلا قال سير بينما وانا ايها اي في تفاصيل الرهيبه ويرون من هون قليل فوقه ياخذون ان هكذا او كانوا هذه عن انها ينتو يمر بها حوله من لكن دائما عن الحقي علي هذا نشوه وهذا كان الهدية لا لا تزعر. لا تزعر إلا ما وهذا لها الهدية عليه نحن الكثرة من النسلية الكثرة من الذكاء لا تزعوا إلا المسلم وهذا الماء الميت الممكنين من الذكاء هل كان الذكاء؟ وهذا العنق الذي أعلم يهدي إيمانا الذي المسلمين من الطابق من سنبنا منه سرابع ونحن نتوقع من نسيذ سمعنا رجال يبفعله دل أمني كما يمكنني كل ما هذا من أهل الظلم على هدينة يبفعون الجدية هي من كان ينهى على الجدية وهو شأ وغير الله دار يبفع الجدية إلا أن كان لأطاعة نفسهم واتقى وضاعف فعمر رضي الله عنه في السلقه واعطاه قال ماذا ابن اخي منه انشبع له وجدناه ناخذ عليه النساء في ليبيا ما نتركه في هذه الحال التي دراجه الشيخوخه يوم القدران فامر بان يلقى منه الجزاء وزلايه منهج المال الوقت ثور ومن الخوز الغنائم ومن الهيض والله اشبه الله وقليلا لا يكون ليه من الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب أهل الزكاة وهم ثمانية للآية وحديث إن الله لن يرضى بحكم نبي ولا غيره بالصدقات حتى حكمه وفيها فجزاها ثمانية أجياء فإن كنت من تلك الأجياء الأجزاء عطيتك رواه أبو داود فلا يجد صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكسين موتى ووقف مصاحف قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف إلا ما روي عن أنس والحسن الأول الفطير وهو من لم يجد نصف كفايته ذوى شد من المسكين لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم الثاني المسكين ومن يجد نصفها واكثرها لقوله تعالى أما الكفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من الفقر وقال اللهم أحيدي مسكينا وأمثني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين رواه المساكين رواه الترمذي فدل على أن الفقراء أشب فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفاية الله سبحانه وتعالى لحظة الله والله والله من العظام أهل الزكاة والسحابة والنحب. يسنعنا اللهم جميعا وعلا بذينا عليه الصلاة والقرآن الكريم والآيات المشروعة والجليل الأرواح منها من السنة هذه حديثة من صلى الله عليه وسلم فقالت ان الله لا يامر بها لك في السن نبيه ولا غيره فان كنت من اهلها اعطيتك اقوى الا فلا اخبرا لان الله هو الذي يتولى قتلها لن يتم قتلها سوداءها الى هو ولا يحكيها من اهلها لها بل يا رب العالمين لعن ثمانيه لا يجوز صلوه ولا عليه اذا الى ذلك الا تلوننا ديننا الى ثانيه وافكره والجزائر والدور العلم ويحرها وكذلك اصلاح الطرق وال... والدكتور التي اشتد الله عليها وما اشبه ذلك وكذلك لا يحتاج الى ذلك يحتاج الى ذلك المراهقه يعني. فاصلاح الحرمين وما اصلاح هذه كلها لا هي بها من الزكاه عند الجمهور لكن اذا عجبنا له كما سمعنا اذا جاء بذلك لكن لا عجب لنا لم تاته من الزكاه ولا تزكى من الايه ومشبها وأطفل صحبه مهرانا من الذكاء كيف ادعالوها؟ ليشت التذلوا التذلوا لعلم قرده وفي سبيل الله وإن كان وفي سبيل الله المشهر أنها على القتال فما سيأتي في. ولكن فَقَالَ سَبِيرَ اللَّهِ كُلُّ الْقَلَئِ اِنْ رَسُولُّ إِلَى اللَّهِ وَكُلُّ عَنَّا الْصَالَحَ المُلْتَغَى بِهِ مَجْهُ اللَّهِ فَإِنَّهُ الزَّاحِ مَجِيحًا وذلك أجاد أحراجها للجميع والمصالح الذي يعمل بسرح لكن يسمع إن شاء الله الرايح كار الرايح سيد من الله المجاهد فهؤلاء هم أهل الذكر فسمع ذكر أولهم الفقراء ثم التحكيم واختلف أيهما أشد حاجة الذاتيه اوثق فقال يا رب الذاتيه اشد حالا من الله هذا الجد وجاء دونه من اهم له الاهل دليل ودليل روى علي ان الله ان لا يشاء شيء ولا له الله في هذه الآية التي سجلنا المسلمين سوف كانت للمساكين يعملون مهمه المساكين ان يكونوا سفينتان يؤجرونها اثن على ان المسكين يملك ويقول لهم لا سالناهم مسكين الناس وبهن لهم هذه السفينه التي يستعملونها ويؤجرونها ويستقلونها هذا غير ثعلب و غير وهو الاستقاق فإن الجبل ثقيل مستقل من الجبل وهو في الظهر الظهر هو ثعلب يقال ثعلب الجنة على كسر ظهرها أو نحوه فهو أشد ما يكون أن يحكيه متأقل للتكون الذي هو عقب له الحركة أن يحكيه ما هو حركة لكنها من السكون، ولا يسدهه يهل المهر الضطير الذي كأنه فحيث لا يسده أدنى حركة إذن يكون الحق إلى هذا الاختقاط يدل على الأرض الزفية أشدها نتان من المسكين وضعبهم واتتنعوا عن ذنب الوضع وهو اللي كمعنا الجننية صد الله عليه وسلم استعادا من الزفقة في أحاديثة إمه أدواني سلام قال أعوذ بالله من السرح وضاق له ونحن ذلك يا هادي استعانا من فقر ولا يستعين عند الوثاق والانقضار ولن يستعين من المسكمة ذا رؤياً ورؤياً على المسكمة لقوله اللهم أهل المسكينة وتوسل المسكينة واحسن له جنرة فهذا دليل على أن المسكين أخذ فإن أولا يسمع لا ما هو إلا مرض ولا يستعلم إلا بشكل أعلم ما فيه مرض فهذا دليل على أن المسكين أخذ وراء من الحقيق وثم وكان الذي هو اقوانا وليس قاويا هذا ان يسكين بحاجة. من كثير اشد حاجه وتجلى اولائي بالايات التي صارت الملائكه ويقاله تعالى او قال يوم الذي لا نفع له ثينا او وصف المسكين لأنه لا نشربه فهي كأنه لا يجب إلا تغرب أو كأنه لفكره نصفق للتغرب ويجب أن تبقى على التغرب فهذا نصف جل على أن المسكين أشد فهذا فهذا بل يغضل أو يقدم المسكين سلوى الهي مليانه هنا متى اجى الهنا متى قادري او متى فقال لقال اين هولنا الى الى احد لا يريد ان يعانشاه يا مولانا حاليهم على نحكي عند الفقير هل ما إذا ذكرها معاً فالحقير راشد وهي أنه لذلك في العادة فيه وكار الحقية مقبل المسكين وقد اختصر أحياناً على المسكين لنظم المناسبات أو عن الحقية ولذلك تقوم بيتها على er een die. Ja, dan als er Allah in ons كأنه كان قد يقتصر على الذاتهين وقد يقتصر على المسكين ويقعون ذلك من هجل المناسبات يعني كان إنه أكثر ما المسكين لأجل أنه أكثر مهيدا فقاله ولا يهم على طعام المسكين ولا تهابون على طعام المسكين فنخذها إذا ذكرنا عن كمال الآية فالثقير عشد بهذا. يقول الله ذلك رب أبوه كما تجعله لأن الثقير الذي لا يجد إلا دورنا للسيك هذا. او أو كتبه أقوم بالمسكة. اقدر من نصف الكفايه سواء دخله ربع كفايه يوميا او شهريا او ذبه كفايه او كفايه له دخل له كذب مثلا له عمل اما تجاره مثلا واما فراشه واما خذها ولكن لا تكفيه ولا تاتي من اخطاء حادثه في ذلك من ينقل اذره من احده فانه من خفيف وبطريقه الاولاد لا ان يكون له نقل كما هو اقلها ليس لا انسانه ان يكون ما يوطعه من الذكوات والكذكات فإنه راول أن يكون ثقيرا الحاصل أنه من يجد بعد انتفاية دون نسبها راولا يجد شيئا يوطى من الثقير قادراً ما يتب حادثه وكذلك يقطع تمام كهايته أو قادره جران البيعات أنا مكين سمعنا أنه الذي يجب النفس أو أكثر من ولكن عليه نفس إذا كان يجب النفس أو أكثر فهو المسكي هذا هي نفس يوقسه معه كفاية يستعد إلى يستعد إلى ما يكمل كفاية يعني مغتبه أو خاتبه أو ربحه تجارته أو أذرة تجهي وعننا ينهق به ولكن لا يكفي الا نصف الساعه او بضهر الشهر او ما ذلك يبقى ابيان هو بحاجه الى ما يكلم وقوته وقوته من يروح بل ياخذ الحال يرقى يقال ان في الناس يكون في كل زمان او في مكان يتبعونا بمكانهم ومن كل فكنا نعرف قبل ثلاثين عاماً أو ثلاثين عاماً هناك فقراء يكفيهم مهلاً كل شهر عشرة جواهن العشرة تكفي ينبقون ذي على أهلهم في طعامهم وفي ثواتهم ومثل ذلك وتفيهم عشرة أو نحن ولكن هم بأهلهم منذبنا من الآن ولهم مرتبون له أبهل ولا يكفي وسبب ذلك فاستغفر الله ذا اذن الى تذلل لا هو وروحي في حياتي يا رجال يتكلموا من الكلمات الحاليه من الاول لا نحتاج الى الا لاكن ولا ذكر ولبس والحراب سهله يا ترى ولا هو يتقربوا دون عيسى الهوديهم وعلى العملهم ذلك والمعثى لنا هو القوت الضروري الذي هو خبزاً قد يكون لعبساً لا يأثر على أذن ولكن يتقوم بتردعي والذات يكون في كل نصف ثلاثة كسبة واحدة ولا يعرفون تغطين الهيام كل يوم أو كل يومين مثلاً ولا يعرفون فرصين الأيدي من ذلك ولا يعرفون مقية الأكسية والأنجسة والألعاب ولا المساكل والحرص والكهرباء والإزباع إنما كان لحدهم المحتاج كان عندهم فان صغية ويتقوة بهذه ومقية المكملات والمرصيحات الموجبة هذه ما يعرفون تكيهم في ساعة, ساعة سهراً وربما لا يحتاجون إليها كلها ولكن في هذه الأزمنة سوف يستاجون بوافع هذه واللحون التي موجودهم يسره إلا لم يستعملوها فهم يستنكرون أهلهم وأولادهم يقولوا ما لنا الذي جوارنا بهنا ومن هنا يستطيعون كده ونرقهم لا نقول ان هذه الحاجات حاجه سوف الله وليها ولا قدر الله قالوا الرازق هذه اشياء لان لا تحصل على هذا هاي دي الرسائل دي دعايات الى الثالث عليها مجاب وحابب وكاتب ومقاصد دخول في قوله تعالى والعاملين عليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم الثاني العاملين عليها من من الرقم هؤلاء عطاولا لتعبير أمامتهم كأوزرح لكن يجبنا أن اظهر انهم يعتبرون موظفين من وضع الدوله تدعوهم ان يدعي لموظفيها ويطوونهم ايضا انسدادا على سفرهم اذا كان كذلك فلا حق لهم ما كان انهم ياخذون قدرتهم من ملك المان اما لم يرقوا اجره لم يلقوا فراشه ملك المال ولا مكافاته بما إن يسمى انتزاز عنه وقيل نهرا خذوا اجرتكم فانهم ياخذون بقدر اجره ومع اننا ان نتاجر لو استخدم اجيرا ينهب بهذا المال إلى المنزل لا ينزع ويقسمه فانه يعطيه قدره لهذه وثائقه ولو استاجرت لسانه وقلت له ذي اموال في مكه عنده لان وعنده لان وعنده لان واموال في جده واموال في المدينه واموال في تبوك مثلا انت وكيل عنها يؤجب هذه المكانه اذا كانت تذهب وتطلبها وتجمعها ثم لك ان بعد جهنم ان تقسمها على, على المستحقين لها من فقيرا ومسكيما وعزيما وما اجمل ذلك اول كم يطلب من الاجره لا شك ان رحلتهم يستحق اجره وان و... تقربه ذهابهم الى هنا لبنزاعه وذهابهم الى هنا لبابيته الثاني الى عمل او لا تبالغ اجره وهكذا نهابه وقلبه المساكين الفقراء ومحتاج الى اجره فاذا العاملون اذا لم يخبرونهم شيء من بيت المال وقولا لقدر اجره المحل بلا زياده جنهم الى اهل الاكثار اضربوا بغيرهم بقيه الاصنام الثمانيه لهم بقدر اجرتهم العالم من عليها يحضروا الذين يجمعونها ويتمروا الضباط، يجبونها يجمعونها وأنهم الحسطاء إذا قالوا مثلاً نحن بحاجة إنا حاسب يقدرنا كل ذكات الآن، كل ذكات رشدنا الأبهل نحن لا نحسر، إذهبوا له بحاجة إنا كذلك أقاسب نحتاج الى من يعجبه على البقرة والاولهم وما يستحق هذا وما يستحق هذا نحتاج الى دليل نزلنا الطريق حتى نحتاج إلى اصحاب الاموال من اماكنهم فكلها هؤلاء اذا لها مبهم فله حق واستدل الشارع كما لأن النبي عليه الصلاة والخلال شهر يخطئ الجباة وله وجده مقتصف من السبيع لانه قال لآخرها من وكل لا الهجأ فيها لأذي لأينا جميعه ظنى عطيناه أحده وما لا أحد له ظنى على أنه كان كله يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا رجال رضي الله عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله الفضل بن عباس وولد الحاكم بن مطلب وكان لما بلغ كل الزواج جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اضعهن على صلاتك حتى نفيد منها ما نتزوج به فلنا هنا وقال أهد وجه الله يثمن خمش الخمش الذي هو من ساحل يوم الخمش فذل أنه إلى مرعب أحدا أحد مصيبة الرابع المؤلف هو سيد المطاوف عشيرته ممن يرجع إسلامه ويخشى شرره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفان بن أمية يوم حنين قبل ترغيبا له في الإسلام. وعن أبي سعيد قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقد سمها رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الاقرع بن حابس الحمضلي وعينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاذة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان فوضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعونا فقال إني انما فعلت ذلك اتالفه متبق عليه قال ابو عبيد وانما الذي يؤخذ من اموال اهل اليمن الصدقه او يرجى بعطيته قوه ايمانه لقول ابن عباس في المعلبه قلوب في قلوبهم هم قوم كانوا ياتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فاذا اعطوهم من الصدقه قالوا هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه رواه أبو بكر بالتفسير أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها لأن ابا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حصنياتهما حسني وإسلامهما رجاء إسلام نظر نظر نظرائهما وعدم أعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بالمؤلفه لعدم الحادث إليه لا لسقوط سامهم لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسق بالإحكمال هذا أصدف الضعب أقول أنها في قلوبها وقد ذهب الضلم إلى أنها تفعق حقه ويتذب بأن عمر الذي أطعه لكن يتذب عن كما تنعمه لأنه برقص القول فيه الإسلام فلن يخذنا كهالة إلى التأريس وذلك لأنه فضل إليه رضا الزغط المؤنذين كان النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه ولن عليهم فكأنه لم يعطهم ولم يجدهم غير عيدهم فغضبوا فإن ذلك قال رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأنف أناسا لحاجة إلى السؤالي أن الآن من شاء فليؤمن ومن شاء فليغفر لا هاجف دنائنا أنت أنها كنت الإسلام قد قوين وأنتم لا تقدرون على أن تاسكوا في إكلاب هذكا وليس في إكلاب حاجة إلا أن يتعنفكم فالحافظ أن يستطع لهم ليس لأن حقهم سقط بل لأنهم لأنه لن يرى حاجة إلى تأليمهم المؤلفة قلوبهم نكرى أنهم الشخص القائد في عشيرته ويرجى اسلامه او الشخص الذي يرجى لعطيته قوه ايمانه او الشخص الذي اذا اثلم اثلم لبراءه او الشخص الذي له اتباع الى عطاء جبل زكاه اتباعه والى ان يلقى منعها فاصبر انه رؤساء غشاءه هو قوات الحق الذين كان عليه السرعة والسلام يتألمهم يتألمهم من ذكات ويتألمهم الغنائم يرطيهم من الغذائم والنقاس ونحوها في عزة حميد لأن جنة تثير الغذائم الكبيرة أعطى فهي خلقا كبيرا من أولئك الغؤسة من أشراف القريش ومن أشراف قبائل العرب لأن أقل أقل عبن حادث مئةً من الأدن لأنه كان رئيساً في قبيلة ابن هامنة وأن أقل عرينة كان أعمى رئيساً في ابن هزامة أقله مئةً ومن ذلك قصة الاستاذ من عندها الذي صحيح مثلا ان هؤلاء الذين اقل عددا أقل, اقل من هؤلاء اقل من اهل العيانه وكان ذلك كي سنا التقى فلاشوه في الحال فذكر اورا مسلم انه زلل ابيات يقول فيها فتجعل نهلي ونهد العزيج بين عيين سوى العقرعين وما كان فسو ولا حالثون يبقى لنجسة بمجمعين وما قلت جولا لأنه ومن يقتضي اليوم لا يرثع فكمل له الذي يفضل الله راجعه سنب المئة منه يهوه من وهذا به نعوى من المبارم أحد جعلها لغليمة كلها نهده ونهد العبي يعني خرشح أنه يفتخذ بأنها غليمة نهدي أي غليمة أهلا وغليمة خرش أنه لها هو العبي تجعلها بين عجيناه الأقرى أن لدينا لهم مثل الله وإن الله كان حسنون لحابس حسن أبو ولينه الحابس أبو الأقرى يفقى أل الوزاد القنوح يا هو قال للذات بنجله قلنا قلت له اني ليس لا على ان لا اترى ولا اوديه عليلا قلنا نشرح له ما لا يدرك يخبرته هو الى ما يعتقد ذلك وكذا كان لانه كان رهيسا لقنينه الذين هم لهم سليل فكان عن كان هؤلاء الذين هم رؤساء لأنه تبع أن يحسى كف شطهم فتكهم او الإثلال أو رزتهم أو ملقهم بالذكاعة أو, أو قتالهم لمن حولهم من المسلمين على له ذلك يحسى كف شطهم لذلك يكف شطهم وقد يطعون ربما يقول المسلمين اذا كانوا يفتع فتكهم في الإثلال اذا كان هناك راسان يدخلون في الاسلام فهي قبل من الزكاه ما يكفرهم حتى لا يكفرون المسلمين وحتى لا يدرءون على المسلمين كذلك اذا كان المسلمين ولكن اسلامهم ضعيف يتقوى الى عطف تزيع من العظم مهما صنعنا على الاطلاق كانوا يكذبون لرجاء الموت فاذا اردت وتتابع عليهم الاعطاء مدحوا الاسلام واذا لم يطعوا بلغوا وبحثوا ما عندهم من الحرب هذا الاثر الذي ذكره هذا ابن عباس هو هذا الى الشعوب الراهن لدليل التوحيد وهؤلاء أذار من عذارين السفيت، ولكل حال، فإنه يدعو الأذار أنه أنه يقصد بعطائه السفيتهم فهذا لا يسب الإفلات. من كذلك إذا كانوا مسلمين ولكن لهم من قوة غير مسلمين فإذا سجروا أن هؤلاء يؤطون أسلم أولئك الذين هم ضراؤهم يرجى إسلام لأميره يؤطى كيفتل المسلمون لدينا هم قوات الفاتل أن هؤلاء المؤلفة هم قوات وأكادر أسرع يرجى بذلك قوة إيمانهم أراطيتهم ونغتل عنه, عنه شرعة السلام أعطى علي المهاتم والزبرقان وهما لن يتهمى بأنهم من المؤلاء ما قصد بلا شيء لا يسلم لمن ضراءهم هي أقوى بلا شيء أعطىهم أبو حتى, حتى يسلم لمن الخامس المكاتب ويجوز الهدق منها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب ويجوز أن بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فك رقبه السادس الغارم هو من تدين الإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وآسر لدقوله بقوله تعالى والغارمين وعن نفس مرفوعا إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع رواه أحمد وأبو ذاود وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتيها الصدقة فنأمر لك, فنأمر, فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحديث ثلاثه رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي والنسائي أخذنا الرقاب والثالي الغالب أن الرقاب الجمهور لأنهم المغادر بها المكاتبون المكاتب هو الرجل الذي يشتري نفسه ينسع لسيئته لسيئتنا المؤجد ثم إن يشتغى نسعه يتكتب ويحتذر ويؤدي كل قسط لأنه حيله لا ما يملك شيئا هذا كما استخدمته قد يحدث ويشق عليه جمع ذلك القسط يجوز أن يتصدق عليه تحل له الزكاه حتى يخلص نفسه بنفسه ولا يكن اعطاءهم من الزكاه لا لانه من التكتل لانه ربما يخلق نفسه في سنه بدل ان الدين يؤجل عليه غاده زرعها سنين او اكثر فاذا تخلق عليه وجمع صدقات خلص بها نفسه في سنه او في سنتين قال ذلك لا يزول من الزكاة لا يهدي ذا ال الذي هو مطلع حتى يتخلص منه من نفسه الذي هو ذل عموديا أما إذا أخذ من الزكاة تأخذه فيها والأمر إذا كان عندك زكاة كثير فهل لك أن تشتري عادة ثوتك؟ تشتريه من الذكاء وسوء الطاعة أم لا عدوك؟ تليه لأنه اختار الوراث، وذلك لأنه داخل ذكاء وداخله سهليمة. لقول الله تعالى: فلا تهد الله فذكر الله. السَّلَاعِ الْفِعَانِ بِأَنَّهُ ذك فَذَكُرَتَ الله ومن رأى أن من اشتغى من ذكاة يبطلتها وخلصها وعثقها فإنه داخل في هذا الأجل فقد يرث الثاني عن من يحمن أنه بدأ وتوقف لماذا؟ قال لأنه يكرر لهم ولا اذا اعتق هذا العرض من الزكاة وجعل عليه زعته كان له ولعوه رضى ما تكسر هم يموت وتابعهم أنت استعوذ إلى كل ولكن هذا الذي أله به من رحمن الله هو من بعد الوراء أي أصل أنه جائز ولكنه تورع ف. أختار أنه يتصدق أنه يرتق لغاية الذكاء إذا أراد ذلك لأن الولا ننفع والغاية الثانية أسهر وهو الجو عن شاء الله ولا أنه ينزغي إليه هذه الغاية فالاصول هو متحمل بشيء خفيف ويسمى ايضا المغرم ويسمى الدين مغرم وذكر رسول الله عليه السلام لا يستحيل من الماهمه المغرم يعني الغرم هذا فيه يديه قال له لماذا اما استغرب تستحيل من المغرم فأقع النظر لأن النظر محدث بكلامه وعادث أحلى لذا كان لهم يؤمن فالطبع إلا أن يعزع بوفائها برخبه لا يجب ويحدث لأنه سيأتيهم إيه كده ولا يجب لا من فإذكى عالم المأهن والنهضب فقد يكون النظر هو تحمل شيئا بسبب لا من او أو نحضر ونحن كسواتها للجنة فإن الله قال عنهم يقول أننا هل تسكى نترى التي جاءوا بأفرمونها ويقالوا إلينا لمؤمنوا بأن نحن لحظوا نشك ونفقنون قال تعالى في سوره الرعد تعالى يقول لكم لا تجعلوا له آلهه في ذرعها ان هو جبار ربنا شاء ان يكون في انه فطامر فليس اوشرك به اننا لمرانون قلنا نحن نهرون يعني قول انها كذا الغالن هو المتحلل بدين او نحو قسمه الى قسمه غالن لنفسه وغالن لاصلاح ذات البين فالغالن لاصلاح ذات البين هو اذا وقع خصومه بين طبيبتين او قتال بين فريقين فتدخلت بيعه واصلحت بيعه وغيبت قلت انا اتحمل لكم لك ايها القبيلة ما تدعون اليه واتحمل لكم ما تدعون اليه هؤلاء يقولون اخطؤوا علينا وضربوه لنا واخذوا مالة. ماله وضربوه ولقطعوا يهوينهم والاخرون يقولون بل هم الي ان يخطئون وكل منهم يدعي ان له حق عن الاخر فيقضوا مثل اخر انت دخلت بينهم الافلاح تتحمل تبين امامهم ثم تدعونها أن أتحمله لكم وما تدعونها أنتم أنا أتحمله لكم تحملت أن تهى هذه الغرامة التي أخذها حيث تلدي أن تريدك المرض وتقدر أشعر ولكن لا يزمك لا يزمك ولا يقومت أموالك كثيرة لا بذلك لأن لا تبحث هذه الغرابات بأموال السعادة والمثلقيين فنقولوا يوطى هذا الظالم من الذكاء الذي غالب لمصلحة الآمة يوطى من الذكاء لتسكت كريقة هذا فإنه تحذل أمواله لإصلاح الاتبال فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالآخر عندنا حتى تأتي ينزتات فلا مرغبت لها كلها نطس إياها لأجلها من إفلاح الذي أفلحتها وعنها الغرامة التي تحملها وقال له من المسألة لا تحب تحمل إذانها العنام فذكر منهم المتحمل رجل تحمل حمالها تحلل لهم مسألة حتى يصيبها وكذلك الذي فيه أنه أنها لا تحل لنا لثلاثة لفقر ولغرم ولدب يعني فقيرا فقرا شديدا أو راهما غرما مهدعا أو لم ينهي دما أيديا دم مهدعا هؤلاء يخل لهم أن يأخذ له من الزكاة لكاد إيما يسبب حاجته هذا أمغان من أصلاح الهاتف اليوم أمغان من نفسه فهو الذي اللبي دينه لنفسه نفسه هذا يأتع كثيباً من كل يستدينون ولكن لا يضعوا ياتينا أدعى سنة يقول أحدهم بيلمتين مئة أمهن أو ستون أمهن أو مئتان يالي شيء سرى كيف أنفقت هذه الأموال يقول يقولون أسم وجه تسرى عرض اذا محلنا وجدنا أنه انزقها في الخيلاء وفي الفخر وما اشبه ذلك ارادته تجد منها الاسرار في النفقات وفي الخفلات وفي البلائل ونحو الحق ويستفيد ثم يتضاعف عليه ان يكون محلتين استكان ما قد تبقى وراوها واذا قفزت استكان اشتغل هذه الأمور ويوفق ويسلك هذه الأهداف في حياته هو غالب ولكنه ليسوا قادرين على هذه الغالب طالع في شيء غير ضروري هو الذي جاء على نفسه لأول مرة كانت لأنها نقص لكن إن كانت طالعته بينهم في أشياء ضرورية هذه نفسها. وما هو تابع لها يعني لا لاهله او ما اشبه ذلك فلا باس ومن له ايضا من يبتدئون بالعمارات سكن يكلن بناء المنح لما فتح القرن الحكومي لبناء العمارات هذه كان أولا يستجيلوا لشراء الشرائعات ويستجيلوا من, من سكنينات الجنة فإذا انتهوا لألبنا وإذا هي رلمة أحدهم مئة عن أو أكثر هؤلاء ما يتجانوا ليستقر وإنما هو ويساعد أنه هو الغري لأن لا ينقوا ويستجروا ويستجروا ويستجروا لأجراء فأنا بس لهم للشار السابع الغازي في سبيل الله وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين قال في الفروع ويتوجه أن الرباط كالغزو فيعطى الفقير ما يحد به الفرض ويعتمر لحديث الحج والعمات في سبيل الله رواه أحمد الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده لحديث أبي سعيد مرفوع لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك او يدعوك رواه ابو داود وفي لفظ لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه للعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم أو غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه فاهدى منها لغني رواه ابو داود وابن ماجه